بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد مجلسنا الأخير من مجالس سبع كتاب اللؤلؤ المكنون في ثيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأه عليكم عمرو الفصحي يقول الشيخ حفظه الله هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لأحد بالخلافة؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري صلى الله عليه وسلم أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنت في حجري فما شعرت أنه مات فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا بلغ والله ما أرسل به وما اختصنا الناس بشيء إلا ثلاثه أمرنا أن نصبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمار على الفرس قرى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة قال أبو جحيفة رضي الله عنه وما في هذه الصحيفة قال علي رضي الله عنه العقل وفكاك الأثير وأن لا يقتل مسلم بكافر وروى الامام احمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكي الاثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والاشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ان لم يعهدوا إلى الناس قال علي رضي الله عنه لا إلا ما في كتاب هذا فاخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأوا دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدنهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فروا لإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محلفا وروى الشيخان في صحيحيهما عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادراهم ومن ادعى إلى غير أبيه او انتما إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال الحافظ الفتح والجمع بين هذه الأخبار عن علي رضي الله عنه أن الصحيفة المذكورة كانت مجتملة على ما ذكر فنقل كل روء بعضها وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذه الأحاديث تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الغفظة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن علي رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسلة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا الاجتماع في سقيفة بني ساعدة وبيعه ابي بكر رضي الله عنه بالخلافة وفي هذه الغمرة من الحزن والأسى وقبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لحسم أمر الخلافة ودعونا نترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثنا عن ذلك كما روى عنه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه قال رضي الله عنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفون واجتمعوا باسرهم في ثقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما فبينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل ينادي من وراء الجدار أخرج إليه يا ابن الخطاب فقلت اليك عني فانا مشاغيل عنك فقال إنه قد حدث أمر لا بدلت منك فيه إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فادركوهم قبل أن يحدثوا امرا فيكونوا بينكم وبينهم حرب فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق منها إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرى لنا مات تمال عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر البهاجرين فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم لا تقربوهم يا معشر المهاجرين أقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أديناهم في سقيفة بني ساعدة فإذاهم هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا فقالوا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأتنا على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله عز وجل وكذبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا وقد دفت دفة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا ويحضنون, ويحضنون من الأمر قال عمر رضي الله عنه فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال بكر رضي الله عنه على رسلك فكرهت أن اغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال أبو بكر رضي الله عنهم على أن تشهد وأثنى على الله بما هو أهله أما بعد أيها الأنصار ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال عمر رضي الله عنه فتكلم بكر ولم يترك شيئا انزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واضيا وسلكت الأنصار واضيا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد بن عبارة رضي الله عنه صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء فقال الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجق منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فقال بكر رضي الله عنه لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء موقف زيد بن ثابت رضي الله عنه فهنا قام زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وان الامام انما يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر رضي الله عنه جزاكم الله خيرا من حجر يا معشر الانصار وثبت قائلكم والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ترشيح عمر وابي عبيده رضي الله عنهما للخلافة ثم قال ابو بكر رضي الله عنه وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيد عمر رضي الله عنه ويد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو جالس بينهما قال عمر رضي الله عنه فلم أكره مما قال ابو بكر غيرها والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر قال عمر رضي الله عنه وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت لأبي بكر أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم باعته الأنصار وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال عمر رضي الله عنه يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر ابا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم ابا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر عاد محرص أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه حريصا على خلافة وإنما لما خاف الاختلاف قبل بها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن رافع الطائي قال سألت أبا بكر رضي الله عنه عما قيل من بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصار وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة وتكون بعدها ردة قال الحفظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة تخوفا ان تقع فتنة أربع من تركه قبولها رضي الله عنه وأرضاه وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعد بن ابراهيم قال حدثني أبي قال ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها في سرج ولا علانية البيعة العام تم بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني سعيدة يوم الاثنين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد فكانت البيعة العامة قال انس رضي الله عنه لما بوع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقال عمر رضي الله عنه فتكلم بين يديه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم فإن يكو محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية ثنين اذ هما في الغار فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بيعة عامة بعد بيعة السقيفة خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصعد المنبر وخطب في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه بالذي هو آله ثم قال أما بعد أيها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن احسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم وهكذا تمت بيعه أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع المسلمين حديث ضعيف وأما ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن أبي حازم قال إني لجالس عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه وهي أول خطبة خطبها في الإسلام قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس وددت أن هذا كفانيه غيري ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أطيقها إن كان لمعصوما من الشيطان وإن كان لا ينزل عليه الوحي من السماء فهذا الحديث ضعيف في سنده عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف وايضا فإن في بعض الفاظه ما هو مخالف لما في الأحاديث الصحيحة منها واحد قوله وهو وهي أول خطبة خطبها في الإسلام أي بعد شهر من خلافته والصحيح كما ذكرنا أنه خطب في ثاني يوم من بيعته رضي الله عنه اثنان قوله إنه صنع له منبر صحيح أنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر رضي الله عنه بيعة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما عن علي بن ابي طالب والذبير بن العوام رضي الله عنهما فقد بايعا من اول يوم او ثاني يوم من وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما قعد ابو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علي رضي الله عنه فسال عنه فقام ناس من الأنصار فاتوا به فقال ابو بكر رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه اردت ان تشق عصر المسلمين فقال علي رضي الله عنه لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم يرد زبير بن العوام رضي الله عنه فسأل عنه حتى جاء به فقال أبو بكن رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوالية أردت أن تشق عصر المسلمين فقال مثل لعلي رضي الله عنه لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيدا عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني لأبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان مع عمر رضي الله عنه قال ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه واعتذر إلى الناس وقال ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليله ولا سألتها في سر ولا علانية فقبل المهاجرون مقالته وقال علي والزبير رضي الله عنهما ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة وإن نرى أن أبا بكر احق الناس بها وإنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه وخبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي وروا الامام احمد في فضائل الصحابة عن زيل بن اسلم عن أبيه قال لما بو عل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير بن عوام رضي الله عنهما يدخلان على فاطمة رضي الله عنها فيشاورانها فبلغ عمر رضي الله عنه فدخل على فاطمة رضي الله عنها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك وكلمها فدخل علي والزبير رضي الله عنهما على فاطمة رضي الله عنها فقالت إن صرف راشدين فما رجع إليها حتى بايع جواية الصحيحين قلت أما ما وقع في الصحيحين من أن علي رضي الله عنه بيع أبا بكر رضي الله عنه بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله, صلى الله عليه وسلم وذلك حين توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقد جمع الحافظ بن كثير بين ذلك فقال ان عليا رضي الله عنه بايع ولما الناس بيعت العامة على المنبر ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق رضي الله عنه بسبب ما كانت متوهمه أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقه فحجبها وغيرها من ازواجه صلى الله عليه وسلم وعمه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النص الصريح وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه فحصل لها رضي الله عنها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وتغضب ولم تكلم الصديق رضي, رضي الله عنه حتى ماتت ولم تكلم الصديق رضي الله عنه حتى ماتت واحتاج علي رضي الله عنه أن يراعي خاطرها بعض الشيء فلما ماتت رضي الله عنها بعد سته أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى علي رضي الله عنه أن يجدد البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا هو اللائق بعلي رضي الله عنه من مبايعته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في اول أو ثاني يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى ذي القصة لقتار أهل الجدة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثله النصيحة والمشهورة بين يديه وروى البيهاقي في دلائل النبوة بسند جيد عن أبي وائد قال قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا تستخلف علينا؟ قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعد على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم ويظهر لنا من هذا كله يجمعوا الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويظهر لنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس لا لأبي بكر رضي الله عنه كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ولا لعلي رضي الله عنه كما يقوله طائفة من الرافضة ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسله فلما بويع ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافه اقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الثلاثاء ولما اراد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقد اخرج الامام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليه مصصنا حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قال رضي الله عنها فثاروا إليه فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويذلك الرجال بالقميص وكان الذين ولوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه الفضل وقثام وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين وأما أبو سبنة خويلي الأنصاري رضي الله عنه فقد قال لعلي رضي الله عنه يا علي نشدتك الله وحضنا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي رضي الله عنه اندخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلي من غسله شيئا فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وكان أسامة ابن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يصبان الماء وعلي رضي الله عنه يغسله وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا تأسف عائشة رضي الله عنها في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساء. حديث ضعيف وهم ما ابن ماجه في سنده عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت فاغصلوني بسبع قرب من بئر بئر غرس فهو حديث ضعيف في إسناده عباد بن يعقوب الرواجيني وهو ضعيف تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كصف ليس فيها قميص ولا عمامة قال الإمام الترمذي في جامعه وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة صح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره في بيته بيت عائشة رضي الله عنها ثم أذن للناس بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه ولا يأمهم أحد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الصليع وهو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادا لم يأمهم أحد عليه امر مجمع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف في تعليله فقال بعض العلماء إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة رضي الله عنهم يتشاورون أين يدفنونه فقال قائل ندفنه عند المنبر وقال آخرون ندفنه بالبقيع فاختلفوا فأرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه ورأى الحاكم في المسدرة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت أي في المنام كأن ثلاثه أقمار سقطت في حجرتي فسألت أبو بكر رضي الله عنه فقال يا عائشة إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دفن قال لي ابو بكر رضي الله عنه يا عائشة هذا خير أقمارك وهو أحدها ثم اختلف الصحابه رضي الله عنهم في حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجعل له لحد أو يجعل له شقة؟ وكان في المدينة رجلان يحفران القبور، وما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكان يضريح كحفر كحافري أهل مكة، والآخر هو أبو طلحة زيد بن سانه الانصاري رضي الله عنه وكان يلحد وكان يحفر لأهل المدينة، فارسلوا رجلين، احدهما إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، والآخر لابي طلحة رضي الله عنه، فقالوا أيها جاء ولن حفرنا على طريقته. فجاء أولا أبو طلحة الأنصري رضي الله عنه فلحدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى فذهب الرجلان فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عند الدماجة في سننه بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحظ والشقطة حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر رضي الله عنه لا تتخب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميدا أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحذ فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء أبو طلحة رضي الله عنه خط حول الفراش ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش في ناحية من البيت، وحفر أبو طلحة القبر، وصان عليه لحده، ودفن قبره صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وأوضع القرآن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، ثم أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلوات الله وسلامه عليه. من كان آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما من كان آخر عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في ذلك فقيل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فاخرج الإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح مشكه الآثار بسند صحيح على أبي عثيب قال فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه قالوا فادخل فأصلحه فدخل وادخل يده فمس قدميه الشريفتين فقال أهيلوا عليه التراب فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فكان يقول أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم في المستدرك والطحوي في مشكل الآثار بسند ضعيف أن المغيرة ألقى خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأخذه ليكون هو آخر من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي رضي الله عنه لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدث أنت الناس إن خاتمك في قبره فنزل علي رضي الله عنه فأعطاه إياه أو أمر رجلا فأعطاه إياه وقيل قوثم بن العباس رضي الله عنهما فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكي الآثار بسند حسن عن العبد الله بن الحارث قال دخل نفر من أهل العراق على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قر له يا أبا حسن جئناك نسالك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس رضي الله عنه وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الأثار قال علي رضي الله عنه كذب آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس رضي الله عنه والصحيح أن آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قثم بن العباس رضي الله عنهما متى دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دفنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن على عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن قالت رضي الله عنها ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء قال الحافظ ابن كثير وصحيح أنه مكت صلى الله عليه وسلم بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ودفن ليلة الأربعاء والله أعلم فقال أيضا رحمه الله والمشهور عند الجمهور أن صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعة قلت إنا لله وإنا إليه رجعون ونشهد الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيغ عنها إلا هالك حزن الصحابة رضي الله عنهم ولقد حزن الصحابة رضي الله عنهم على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن عظيمة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أن رضي الله عنه قال: "ما رايت يوماً قط أنوار ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المدينة وشهدت وفاته صلى الله عليه وسلم، لم رايت يوماً قط أظلم ولا أقرب من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه"، وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. بسندا صحيح على شرط مسلم عن انس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفاضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا وروى الإمام البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أجاب رب دعاه يا أبتاه جنة الفردوس ماء يا أبتاه إلى جبريل نعى قال أنس رضي الله عنه فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم ان على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وروى الامام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها وقال حسان ثابت رضي الله عنه فابكي رسول الله تعي عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يرمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابع يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعودي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقدون وروا ابن ماجه في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون ورأى ببكر أرضي الله عنه فحمد الله على ما رأى من حصن حالهم ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته ب عن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي الخاتمة ختاما أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وما كان من خطأ وزلل فمن نفسي ومن الشيطان وأرجو من كل من قرأ كتابي هذا أن لا ينساني من خالص دعائه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الشيخ موسى ابن راشد العازمي أيها الإخوة الكرام كان هذا تمام تسجيلنا لهذا الكتاب المبارك نسأل الله تبارك وتعالى مغنمه اللهم أمين ونسأله أن يقربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم محبة له وإشلالا وتعظيما واتباعا واهتداءا اللهم أمين تم هذا الكتاب عصر الجمعة الثالث من ذي الحجة سنة واحد و وألف للهجرة الموافق الرابع والعشرين من يوليو سنة عشرين وألفين قرأه عليكم عمرو البساطي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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما احييتنا واجعلها اللهم الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل يا ربنا إلى النار مصيرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته